من تش نصيبي ونا مش نصيبك، اوات حسيبي لما تسيبني ونا أسيبك. من نصيبي ونا مش نصيبك، اوات حسيبي لما تسيبي ونا أسيبك. انت مش نصيبي وانا مش نصيبك عايزك تسيبني وانت حبيبني وانت حبيبني عايزك تسيبني وانت حبيبني عايزك تسيبني وانت حبيبي وانا حبيبك الدنيا كانت تقلبناها واطمننا بها وي يا الدنيا كانت صح يا منامت الدنيا كانت قول لبنهارت و اجمع نبالي و عيون نباتت صح يا منام يا كفاية من كفاية من انا سكفايا و انسوا الحكاية انا سكفايا و انسوا الحكاية انا اضع هوايا قبل النهاية و شمس و بايا و <تصفيق> يا انا اذيبه انت سيبني عايزك تسيبني وانت حبيبي ولا ما حبيب شافوك ليه يسالوكي ولا يعرفونك اللي شفوك ليه يسالوكي او يسالوني ما بيعرفوكي ولا يعرفون اللي لا بيعرفوك ولا يعرفوني دمعت عينيك حيرفع عيوني دمعت عينيك حيرفع عيوني لو يسألوني حيزلموك وحيزلموك هو تحسبني لما تسلمني ليه؟ ليه عايز تسيبني لما تسيبني وانا سيبني ما انت تستاهلي بي عايزك تسيبني وانت حبيبي أشفي قلبي ولاخفي حزني في كفي ولا رفط فيني رنا وطفي ما رفشي أشفي قلبي ولاخفي حزني في كفي ولا رفط فيني رنا معرفش أسفي قلبي ولا أخفي حصني في الكفي ودع رضط في نيران وطفي وإني لموني ويشوفوني إني لموني ويشوفوني ويفهموني ويفهموني ليه وانت حاببني عايزك تسيبني وانت حاببني عايزك تسيبني وانت حبيبي